book 2 970 تسعه و 70 79 pridevnik 2 al-sifat 2 al-sifat 2 oblečeno انا البس ثوبا ازرق انا لابس ثوبا ازرق oblečeno imam rdečo obleko انا ثوبا احمر انا لابس ثوبا احمر oblečeno imam انا البس ثوبا أخضر. انا لابس Kupil bom črno torbico, kupila bom črno torbico. Sešteri šantat jed sauda. jed sauda. Kupil bom rjavo torbico, kupila bom rjavo torbico. Se ešteri šantata jed buniija. Se ešteri bombelo torbico. kupila bombelo torbico. Se šteri šantata jed bajda. Se ešteri šantat jed, bajda. Potrebujem nov avto. احتاج لسيارة جديدة احتاج لسيارة جديدة potrebujem <ترجم> لسيارة سريعة احتاج لسيارة سريعة potrebujem <ترجم> удобen لسيارة مريحة أحتاج سييارة مريحة. تمزجاراي استنية ستارة جنسك هناك فوق تسكن امرأة كبيرة الصن هناك فوق تتسكن امراء كبيرة السن تم زجاري استنية دبيلة جنسك. Hunek fak, Tesko imra semina. Honnek fok, taskun imraa semina. Tam zgoraj stanuje radovedna ženska. Hunek taht Tekon imra fodolija. Hunek taht taskun imraa fudolija. Naši gostje со били приятни люде ضيوفنا كانوا اناسا لطفاء ضيوفنا كانوا ناس لطفاء наши гости со били в людни люде كانوا اناسا مهذبين مهذبين наші гості со були заніміві люде ضيوفنا كانوا ناس مهمين لدي أطفال محبوبون لدي أطفال محبوبون توداسو سيدي يمايو نسرامنيي لكن الجيران لديهم أطفال وقحون لكن الجيران لديهم اطفال وقحون سوفاشي اوتروكي هل أطفالكم مؤدبون هل أطفالكم مؤدبون؟